رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسب، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن. وأعوذ بك أن أرد إلى ارذل العمر وأعوذ بك من فتنه الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء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 اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمه أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيارة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض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 فاضر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمه على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك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 واسلوا السخيمة صدري اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك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 آمين قرأه عليكم عمرو البساطي